चौतरी भो मंद क्या तुम भलो दिए मंद के, के, के देखो जरा तुम बिरोधता परम बंधु शत्रु के परित ना बर जय कर जय करतार E-Steamy Network, the solution for humanity. إِنَّا نَعُوذُ بِكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ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 ولا تطع كل حلاف في مهين هم من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 ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يَا ويلة إنا كنا طاضين عسى ربنا أن يبذلنا العذاب ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعم الله اكبر الله আমি অল্লাহনি মন আমি র رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترعقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون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 لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مذكوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذكوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَّكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَن تَسْمَعَ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَذَٰلِكَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ الله أكبر الله Bye. Mm -hmm.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 فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليان وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية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 ح في الصور نخة وأامدا وحملة الأضو وال الجبال فدك فامنكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها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 আলা কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाई खब्दुर रहमान मदानी आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 ليتو انه كان لا يغني بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له يومها غنى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 ومعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتبكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم All right. <laughs> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليهم غير المرضور عليهم ولا الضال عن بالمعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بغيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه تكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوميذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفقيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا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 سمع الله لمن حمده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 बीस टीवी मानवतार समाधान आपनदर डोनेशन और zakat पाटिए दि 20 टीवी के समर्थन करुन डोनेशन एवं zakat পাঠানোর ঠিকানা IRAFI Aldrian Bank Quadrant Court 48 Kelthorpe Road Birmingham UK Postcode B15 1TH Shortcode 300083 Swift BIC Code IBO BZB22 IBAN GB52 ALOYD 30963401 जी डबल थ्री टू थ्री जिरो टू इस डलर अंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिनो थ्री टा पाठिएमेल कर समाधान